يتكلم فيها على قوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمنا بالله من آمنا بالله ولم الآخرة وعمل صالحا فلاهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولاهم حزنا في هذه الآية يقول الله وجل مبينا كمال عدله وأنه لا يغرر عمل عامل عمل صالحا وآمن يقول إن الذين آمن وهم أتفاع رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين هادوا والنصار والصابعين الذين هادوا هم موسى صلى الله عليه وسلم ويصف بهذه الصفة لأنهم قالوا إنا هدنا إليك أي رجعنا إليك والنصارى أتبع عيسى بن مريم وصم نصارى إما نسبة إلى بلده تسم الناصرة وإما من النصرة لأن عيسى لما قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أصار الله وأما الصابعون فهم قوم لهم دين وتدينون به وقيل إنا الصاب في الأصل من لين الله، ولكن الذين هادوا والنصارى والصابين قيد استحقاقهم الأجر بالإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح، أما المؤمنون فقد استحقوا هذا الوصف، فالقيد إن كان واردا في حقهم. فهو على سبيل التوكيد وذلك أن الذين بقوا على يهودية والنصامية والصابعة بعد بعت الرسول صلى الله عليه وسلم ليسوا على حق وليس ولا استقوا عليهم أنهم مؤمنون بالله ولم آخر لأنه لو آمنوا بالله ولم آخر حقا يتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم بالتوراة والإنزيل يأمرهم بالمعروف وعمهاهم عن المنكر ويحذلهم الطيبات ويحذل عليهم الخبائث الذي كانوا يعرفونه كما يعرفون أبنائهم والذي كانوا يستفتحون به على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فهم عن اليهود والنصارى والصابعين بعد محبة محمد صلى الله عليه وسلم لا يصدق عليهم أنهم يؤمنون بالله واليوم الآخر ويعملون صالحا إلا إذا اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من آمن بالله واليوم الآخر الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده والإيمان برضويته والإيمان بألوهيته والإيمان بأسمائه وصفاته فمن أنكر الله فليس بمؤمن ومن لم وحده بالربوية فليس بمؤمن ومن لم يوحده بألوهيته فليس بمؤمن ومن لم يوحده بأسمانه وصفاته فيثبتها على ما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيب ولا تكليف ولا تمثيل فليس بمؤمن إذن الإيمان بالله يتبمن أربعة أشياء الإيمان بوجوده وبتوحيده في القدودية وبتوحيده في الألوهية وبتوحيده في الأسماء والصفات وأما قوله وعمل صالحا فالعمل الصالح هو الذي اجتمع فيه شرطا الشرط الأول أن يكون خالصا لله لا يشوبه إشراكا والشرط الثاني أن يكون متبوعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يشوبه ابتداء ولهذا لا يكون العمل عملا صالحا إلا إذا كان لله خالصا ولشرعه مرافقا فإذا استمع الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح تبدأ العجل والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيشمل الإيمان بما يكون في القبر من سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه ومن عذاب القبر ونعيمه وكذلك ما يكون يوم القيامة من الجزاء توابا وعقابا وتفاصيل ذلك مذكور في كتاب وصينا وأما الأجر فهو التواب على هذا العمل المبيني على الإيمان بالله ولم الآخر وهو الحسنة بأشياء عمثالها إلى سبع مائة ضعف إلى أراث كثيرة ومن قام بهذه الوصفين الإيمان والعمل الصالح فإنه يأمن من كل خوف من مستقبل وحزن على ما مر في هذه الآية الكريمة توائد هو لم بيان عد الله عز وجل وأن من قام بالإيمان والعمل الصالح فإنه فإن له الأجر عند ربه سواء كان من المؤمنين الذين بعلوا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اليهود والنصارى والصادقين فإذا مثلا حين كان شريعاتهم قائمة إذا اتصفوا بالإيمان والعامل الصالح كان لهم أجرهم كاملا مغفرا وكذلك النصارى وكذلك الصالح أما إذا كان دينهم منسوخا فإن الواجب عليهم أن يتحولوا عنه إلى الدين الناصر والملة الجديدة ولهذا يعتبر اللهود كفارا بالنسبة للنصارى أي كافرين بعيس بن مريم ويعتبر المساع كفارا بالنسبة لمحمد صلى الله عليه وسلم أي كافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم والكافر بمحمد صلى الله عليه وسلم كافر حتى بنبيه لأن الأنبياء قد بشروا به كما قال الله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين أي القرآن نزل به الروح العالمين على قلبك لتكون من المؤمنين بجسان عربي مبين وانه لفي زبل الاولين أولا أن يكون لهم آوة أن يعلمه علماء بني إسرائيل فمن كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بيئته فإنهم حقيقة لم يؤمن حتى برسوله وعلى هذا فاللهود والنصارى والصابئين الموجودون اليوم لو قالوا إنهم يؤمنوا الله من الآخر ويعملون عملا صالحا فإننا نقول لهم هذا لا ينفعكم لأن الإيمان بالله الملاخر يستلظم الإيمان بمحمد صلى الله وسلم والعمل الصالح لا يكون عملا صالحا إلا إن وافقت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من المخلصين له المتبعين لرسوله وإلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى